بوك تو <تصفيق> بير ان فايفتخ اربعة وخمسون اربعة وخمسون ان كوبيس التسوق التسوق اك ول اخسكين كوب اريد ان اشتري هدية اريد ان اشتري هديه مار ني ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا ولكن ان لا تكون غالية كثيرا مسكين ربما شنطه يد Wat er sal ie vanhou hou? Eie launen to hib Eie laun to hib Swart, prein of wit Aswad, bonnie ou abjad Aswad, bonnie ou abjad A groot een of a klankie Kabiera ou sagiera kabira ou sgira Mag ek die een sien asjeblief? Atesemach lie aan ara هذه? Atesemach lie aan ara, li ara هذه? Is dit van leer komoak? Hel هذه min geld in tabi'i? Hel هذه min geld tabi'i? Of is dit van plastiek gemaak? Ou, het hy men gilden sintraai? Ou, het hy men geld sintraai? Van leer natuurlik. Men gilden natuurlik, natuurlik. Men geld نوعيه ممتازه هذه نوعيه ممتازه in <تصفيق> die سعرها فعلا مناسب جدا <تصفيق> والشنطه اليدويه سعرها مناسب جدا <تصفيق> <تصفيق> هذه تعجبني Hierdie 'n hou my. Ek neem dit. Sa'khaðuha. Sa'khaðuha. Kan ek dit omruil as dit nodig is? Hal yumkin an astabdilaha idha lazim? Hal yumkin an astabdilaha idha lazim? Fransof sprekend. Met seker. Ons sal dit met geskenpapier toedraai. Nou verpak dit as 'n geskenk. Nou Daar is die kassier. Daar is die betalingskas. Daar is die kas.